الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقول مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا فإذا سمعنا الرعد نقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فهذه رحمة من الله جل وعلا ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وقت تنزل الرحمة أي نزول المطر الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرد بالعيب في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الرد بالعيب لان المشتري قد يدلس عليه فيسمى تدليس اي اظهار للحسن وما يرغب فيه والمذيع بخلاف ذلك فهذا يسمى تدليس ك اللبن بالضرع وتجميل المبيع على خلاف حقيقته او قد يكون يخدع بعيب مخفي كمرض الدابه وبلل الطعام الذي يضره البلل او يكون المبيع فيه خلل اخفي على المشتري فجعل الشارع له الخيار ان شاء رد المبيع وان شاء قبله واخذ ارش العيب يكون الخيار له مقابل ما حاول البائع مخادعته جعل الشارع الخيار للمشتري لأنه لا يجوز للمسلم أن يخادع أخاه المسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما أنك لا تحب أن تخدع ولا أن تشتري سلعة تغش فيها فلا يجوز لك ان تخدع اخاك المسلم ولا ان تغشه وانما تبين ما في سلعتك من عيوب فان رضي المشتري بذلك فبها وإلا فلا تخادعه فيكون المسلم صريح في معاملته بعيد عن الغش والمخادعة فالمخادعة والغش من صفات المنافقين والله جل وعلا أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم يخادعون الله والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم ما في قلوبهم والتعامل مع الناس يكون المرء فيه مراقبا لله جل وعلا لا من أجل الناس وإنما من أجل الله جل وعلا فأنت إذا غششت أخاك المسلم غششت نفسك إذا خادعت أخاك المسلم خادعت نفسك فمخادعتك وغشك هذا يعود وباله عليك فاحذر ذلك فقد يبيع المرء البيعة بغش ويكسب فيها ظاهرا لكن يكون هذا المكسب والربح خسارة على المرء يدخل عليه بالحرام يضره في دينه ودنياه قد يكون سببا لغرق ماله او لحرقه أو للهدم عليه أو لسرقته هذا المال الذي خالطه من غير وجه شرعي يتلفه كما أن الزكاة إذا بقيت في المال ولم تخرج منه تتلف المال وتذهبه ما خالطت الزكاة مالا الا اتلفته تكون سببا لتلفه وهلاكه فقد يربح في هذه السلعة بالغش مئة ريال او اقل او اكثر فيكون المال هذا سحت يدخل عليه يضره في دينه ويضره في ماله وإذا كسب المسلم مكسبا حلالا وإن قل يبارك الله جل وعلا فيه ويحفظه ويكون عونا له على طاعة الله وإلا فيكون مثبتا والعياذ بالله عن الطاعة داعيا إلى المعصية ويكون سببا لعدم قبول عبادته عدم قبول الصلاة التي هي افضل الاعمال ان الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له صلاة اربعين يوما وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق والمحق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا المحق الحسي يذهب المال عهدك بالرجل غني وعنده اموال كثيرة فإذا به بعد فترة وجيزة أصبح فقير لحقته خسارات عظيمة فأصبح فقير مدين هذا نوع من أنواع المحق ومحق معنوي يكون المال سحت المال كثير لكن لا خير فيه لا يعين على الطاعة ويكون زادا للمرء الى النار والعياذ بالله فليحذر المسلم الغش في المعاملات واخفاء عيب سلعته يبينه فالمسلم يكون واضحا صريحا صادقا في معاملاته مع الله جل وعلا وقبل كل شيء ومع العباد الكبير والصغير والرجل والمرأة لا يخادع هذا لأن عنده شيء من التغفيل أو يخادع هذا لأنه صغير ما يفهم او يخادع هذه المرأة لانها قاصرة في المساومة والبيع والشراء وانما يتعامل مع الجميع معاملته مع الله ومراقبة الله جل وعلا يبين عيب السلعة فقد يبين العيب فيها ف... فيدفع له فيها قيمة اكثر من لو اخفى العيب لانه صدوق وتجد التاجر الصدوق وحسن المعاملة يسارع الناس إلى شراء بضاعته والرغبة فيها حتى وإن ذكر فيها عيب تساهلوا فيه وقالوا سهل هذا بسيط ويرغبون في معاملته لأنه لا يغش ولا يخادع وتجد التاجر المخادع الذي يغش ويخادع الناس يبتعد الناس عنه فلا يرغبون في بضاعته فتفسد عليه فيخسر والذي ينبغي للمرء المسلم أن يراقب الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة وليعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه لا تخفى عليه خافية فيعامل الناس كما يحب أن يعاملوه هو يعامل الناس بالصدق والأمانة وبيان السلعة بيانا كافيا شافيا حتى ياخذها المرء على بصيرة ومعرفة بما فيها من عيب يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا محقت بركه بيعهما تمحق البركه مع الكذب وتنزل البركه مع الصدق والبيان والايضاح نعم. من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له رواه ابن ماجه من علم بسلعته عيبا يعني يعرف أن فيها عيب لا يدلسه لا يخفيه لم يحل له بيعها حتى يبينه يقول ترى فيها كذا وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم انظر هذه المقدمة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من إخفاء العيب قال لا تخفي المسلم أخو المسلم هو أخوك وأخوة الإسلام أعلى وأمكن من أخوة النسب إذا لم مع اختلاف الدين فالأخ من الأبوين إذا لم يكن مسلما فهو عدوك والمسلم من اقاصي الدنيا هو اخوك انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا باع من اخيه بيعا الا بينه له لا يحل يعني يحرم عليه رواه ابن ماجه. نعم فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي فإن باع ولم يبين البيع صحيح لكنه ظلم نفسه بظلمه لأخيه المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات لكن إذا باعها واشتراها الآخر ثم علم أنها مصرات وراغب في امساكها فالبيع صحيح وحكي عن ابي بكر من عمة الحنابلة ان البيع باطل لظاهر النهي اذا قلنا لا يحل فمعناه يحرم يحرم عليه ان يبيع ويخفي العيب والبيع صحيح ويقول ابو بكر البيع غير صحيح ما هو الفرق بين هذا وهذا ما دام قلنا يحرم والبيع صحيح وابو بكر معنا يقول يحرم والبيع فاسد باطل وش النتيجه ما دام ان البيع حرام يعني فيه اسم ما الفرق بين هذا وهذا نعم الفرق واضح اذا قلنا البيع صحيح فالسلعة هذه التي غش فيها انتقلت للمشتري صارت ملكا له والثمن الذي دفع المشتري للبايع صار ملكا له لان البيع صحيح مبادلة وعلى رأي ابي بكر يقول البيع باطل معناه أن السلعة هذه بيد الب... المشتري ليست له والثمن الذي أخذه البائع قيمة لهذه السلعة يقول الله ليس ملك الله لأن البيع غير صحيح نقول إن البيع صحيح وهو آثم يقول البيع غير صحيح وهو آثم غير صحيح يعني هذا الانتقال غير صحيح فمعناه أن السلعة بيد المشتري ليست له والثمن بيد البائع ليس له هذا نتيجة الخلاف نعم. ومن اشترى معيبا او مصراتا او مدلسا يعلم حاله فلا خيار له لانه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا فاشبه ما لا عيب فيه ومن اشترى معيبا او مصراتا او مدلسا يعني مخفا عيبه او مظهر بالمظهر الحسن يعلم حاله قال انتبه البائع مثلا قال انتبه هذه الدابه فيها كذا هذه البقره ترضع نفسه هذه السياره ممشاها كذا فيها عيب كذا يهرب الزيت يحصل فيها كذا فقال المشتري لا مانع انا اشتريها وانا اعلم هذا العيب علمتها الان لكن أعرفت اصلاحه استطيع اصلحه والدابه التي ترضع نفسها استطيع اجعل لها حواجز امنعها من رضاع نفسها وهكذا فاشترى هذه السلعه ثم بعد يوم أو يومين أراد ردها هل له ذلك؟ لا لأن نقول له أنت اشتريتها عالما بالعيب الرجل ما أخفى عليك أخبرك بالعيب وأنت اشتريت مقدما وراضيا بهذا العيب ودفعت الثمن بطيب خاطر منك قيمه لهذه السلعه مع عيبها فليس من حقك الرد يقول ما توقعت انه كذا ظننت انني استطيع اصلاحها ظننت كذا نقول مهما يكن ما دام انك عالم بالعيب او التدليس فليس من حقك الرد المصرات مثلا راها ضرعها كبير وفيه لبن فقال له البائع مثلا انتبه ترانا من ثلاثة ايام ما حلبناها ما عندي احد يحلبها فاجتمع اللبن وهذا حليب ثلاثة ايام ثم لما حلبها بعد ذلك تبين له انه قليل اراد الرد لقول لا لانك اخبرك البائع ما غشك نعم. وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن لأنه بذل الثمن ليسلم ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن يقول له أنت غششتني خادعتني أنا لا أريد سلعتك هذا فيقول تلزمك لاني بعت عليك بمحضر من الناس ولو رددتها والناس حضور ممكن أبيعها لكن الآن فات علي السوق فتلزمك نقول إذا ثبت العيب أو التدليس فلا تلزمه بل له حق الرد وتعطيه الثمن كاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم فسلم له مبيع ناقص فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات نعم. وبين إمساكه المعيب وأخذه وأخذ أرشه لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له, فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده وبين امساك المعيب واخذ ارشه يقول المشتري بالخيار يقال له ان شئت رد المعيب وخذ دراهمك وان شئت اقبل المعيب وخذ مقابل هذا العيب الارش الارش هو الفرق بين قيمه السليم والمعيب ياخذه قد يقول البائع مثلا اما خذ السلعه بكامل الثمن او ردها فهل يلزم المشتري بهذا لا يقال المشتري بالخيار يقال المشتري بالخيار ان شاء اخذها وتعطيه ايها البائع الأرش وان شاء ردها وتعطيه الثمن كاملا وليس الخيار للبائع لان البائع غاش فيكون الخيار للمشتري ما هو الأرش؟ العرش هو الفرق بين قيمه الصحيح والمعيب مثلا هذه السياره اشتراها بعشرة 10000 على انها سليمه فتبين فيها خلل ولم يبينه البائع فنقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت رد السيارة وخذ دراهمك عشرة ألاف وإن شئت تعرض السيارة بعيبها على أهل الصنف فما قرره أهل الصنف فرقا بين السليم والمعيب يرده عليك قال لا أريدها ما دام أنه سيعاد لي شيء من المبلغ أعيد أريد السلعة أريد السيارة فنعرض السيارة على أهل السلف فنقول قيمتها الآن يا سليمه بعشرة آلاف إذا علم العيب هذا كم تساوي يقول تساوي ثمانية نقول المشت المايع رد على المشتري الفين هذه أرش العيب الذي في السيارة هو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب قد يقول البائع للمشتري خذ السيارة بعشرة آلاف أو ردها وخذ عشرة آلاف التي دفعتها ولا أريد أن أبيعها عليك بثمانية نقول لا دام قرر أهل الصنف أن الفارق الفين فالمشتري هو بالخيار إن شاء أخذها بثمانية وإن شاء ردها وأخذ العشرة التي دفعها ومعنى الأرسل أن ينظر, بين أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا فيأخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمن